وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ وَالِمَتَأْوِى وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا